الحور تهفو للقاء وتنفلي نحو الحبيب قلوبهن خواشع أهرقت روحا أهرقت روحا بالشهادة شاريا جنات عدن جنات عدن كلهم مرابع يا من يا من بذلت الروح حبا للعلاء أنت الجواد أنت الجواد الطيب المتواد